وأنزلنا من المعصرات ما ثجاجا لنخرج به حبوب نبات وجنات ألفاف اصلي كانني قت يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيره الجبال فكانت سرابا إن جهنم ما كانت مرصادا للطاغين مآبا لادثين فيها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 رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون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 في ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات صالحات فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة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 والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعاه وبرزت الجحيم لمن يراه 124-فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى 125-وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى 126-يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منثر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أنجا وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاء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 إذا الشمس كويرة وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرة وإذا العشارة طيلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس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 إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرىك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس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 معتد أثين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين كلا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 تحت هالأنهار ذلك الفوز الكبير إن بق ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد فرعون وسمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيق بل هو قرآن مجيد في لوح محور بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ك مطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فليُغفر الإنسان مما خلق خلق مما إل دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السراء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 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْ تُؤْفِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَالَتِ الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بسم الله الرحمن الرحيم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 في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة 113-وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة 116-أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت 117 السماء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 بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسأ هل في ذلك قسم الذي حجر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 الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفان بجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وانا له الذكرى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 الرضيه فدخلي في عبادي ودخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد 125-أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا 127-أيحسب أن لم يره أحد 128-ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين 129-وهديناه النجدين فلقد 129-وما أدراك ما العقبة 120-فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة 121-يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشحمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم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 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطبواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رب بذب فسوها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلى ما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى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 فأم الية ما فلا تقهر وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِيثٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَلَكَ وِزْرَكَ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب بسم الله الرحمن الرحيم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 ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تقعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم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 الذين يعبدون الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين القيم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها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 يحسب أن ما له أخلدا كلا ليبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تبليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكون بسم الله الرحمن الرحيم لإيناف قريش إينافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم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 تبت يدا أبي لهب وت ما أغنى عنه ما له وما كسب سيصلان رذات لهب سيصلان رذات لهب وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم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 إلاه الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس.